الدعوات في السفر إذا أراد السفر من أراد سفراً صلي ركتين يقرأ في الركة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافر وفي الثانية الفاتحة مع الإخلاص وبعد السلام يقرأ آية القرسي والإيلاف ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم بك أستعين وعليك أتوكله ذلل لي شعوبة أمري سهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب وأصرف وأصرف عني كل شر رب شهري لي صدري ويسر لي أمري واحلو عقدة من الإساني اللهم استخلفك وأستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وأقاربي وكل ما أنت عليّ وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم وإن شاء يقرأ بعد هذا الدعاء بسم الله آمنت بالله واعتصرت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة لا بالله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في اللهم الأرض اللهم أطبلنا الأرض واحب عَلَيْنَا علينا السفر التَّقْوَى تقوى واغفر لي ذنبي وجه ووجهني للخير اينما توجهت اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطئ أعود بك من لعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد ترتيب آخر السفر فاتحة بعده يبرع هذا الدعاء اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمي وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ثم يقرأ بعده بعده بعده يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الدعاء السابقة بعد يقرأ إخلاص ودعاء آخر السفعي اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلني وسل ما معي وبلغني وبل ما معي اللهم إليك توجهت وبرك تصرف اللهم كفيني ما أحمني وما لا أهمن له اللهم ثبتني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير بينما توجهت فإذا ركب فرسا يقرأ هذا الدعاء بسم الله سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمقربون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك ولم تنفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإذا ركب البحر يقرأ هذا بسم الله ما جلها ومرساه إن ربي الغفور الرحيم وما قد الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشدون إذا نزل منزلا يقرأ هذا الدعاء عز بكلمات الله تامات من شر ما خلق رب أنزني من زلم مبارك وما أنت خير المنزيلين لا إله إلا الله الطايق الأكبر حير كل خائف لا طاقة مخلوق مع الله الله مجانين في هناك وتحت لواك فاحني هناك من سواك الناشي على أرضك والنازل من سماك فإن تولد فقل حسب لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا قرب قرية أو بلدة يقرأ هذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا والارضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما جرينا أسألك خير هذا البلد وخير أهلها وأعذبك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وشر ما يدب عليها وعوذ بك فإذا دخل في القرية أم البلدة يقول اللهم بارك لنا فيها اللهم ارضنا جناحا وحبيبنا إلى أهلها وحب صالح أهلها إلينا إذا دخل في بيته يقرأ هذا الدعاء اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج وخير المخرج بسم الله ومجنى بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وإذا خرج من بيته يقرأ هذا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا خاف في الليل يقرأ هذا الدعاء يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من شر الأسد والأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن شر واله وما ولد من قرأ هذا الدعاء إذا خرج من بيته لم يضره شيء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أطل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أجهل أو يجهل علي يا أرحم الراحمين إذا خاف من أحد ويريد أن يدخل عليه يقرأ هذا ويأمن من شره أغفأت غضبك بلا إله إلا الله فاستجلبت غضائك بلا إله إلا الله واستقضيت حوائجي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء نقرأ في مجلس الحفاظ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم احفظ الحفاظ الكرام عن أمباء البلايا، ورحمة أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمتهم في البحار والبرايا. اللهم احشونا ما حملت القرآن الكرام برتي يوم التلاقي لا سيما يوم تنادى نبينا. يا راكب المراقي لنا يوم الفراق. اللهم كما جعلت حملة القرآن حملة رعاية إسلامي، فجعلهم لنا يوم القيامة دليلا إلى داء السلام. اللهم توج أهل القرآن مجربين. اللهم توج أهل القرآن مجربين بمحاس إتجامي. وجمع الأفكارهم يوم القيامة بين الإنس والجان اللهم أصلي الحفاظ اللهم أصلي الحفاظ الكرام على منابر من نور يوم ينادي الملائكت في المحشر أين حملت القرآن وأركبهم على لوق الجنان. مع الحور للدان والغلمان وشيعهم إلى دار السلام يوم ينادي على الصراط أين حملة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جعال خدمة النتاح للغض الزفافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألق بينهما كما ألفت بين هذا و أمنا حبا عليهم السلام باليوم والمسرى وكما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة وختيجة الكبرى اللهم ألق بينهما مبادة كما ألقيتها بين عليهم كرم الله وجهه رضي الله عنه وفاطمة الزهراء عليها السلام وكما ألقيتهما بين بنتي محمد صلى الله عليه وسلم وعثمانا بالنهرين رضي الله عنه كالغرة غراء الله أجعل بين الحلالين حلاوةً كما جعلتها بين موسى وصفو رائع، وجعلهما سارين بحرمة أمنا حجر. إنك كنت غفورا، ورحمهما بحرمة أمنا رحمة امرأة أيوبا إن كانا صفيين وصفو. الله من يسر أمرهما وكفرهم عمرهما وارزقهما عزقا يا خير الرازقين وكرم خلقهما وحسن خلقهما واخلف لهما خلفا خيرا يا أحسن الخالقين اللهم ارزقهما عبادا أخيارا ولا تجعلهم أشقياش ولا تجعلهم أشقياء أشغار واجعلهم شفعاء لوالديهما صحيخ واجعلهم شفعاء لوالديهما صغاراً وكبيراً vàجعلهم شفعاء لوالديهما صغاراً وكباراً وأبعاراً الله möchte80 الجميل بالنكاه Ayn الصifâhi ya safûhu ya sattâhu ve la tekşif sitrâhuna ve âgfîr şerrâhuna ya ghafûr ya ghafâr Allahümme kâffîr ümmete Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve yassir amr â ümmeti Muhammedin aleyhi ve sellem bihûrmeti nebîke Muhammedin sallallâhu aleyhi وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء الجمعية لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل مجلس كتابة ميمونا مباركا يا من منه البر وكل البركات واجعل محفل لإجازتي لجائزة كرمك مباركا يا من منه الكرم في كل الحركات اللهم اجعل أصحاب المحابر والأقلام بأنباع المكارم كراما كاتبين وكفر كتابة عسناتهم بأقلام الملائكة المحارم كراما كاتبين اللهم اشهر شانهم بين كتبة الكتاب الكرام والعلماء الأعلامي واجر آثار خطوطهم ما جرى الوداج القرباص من الأقلام والله وفق الخطاطين لخير التارين قبل قط الوتين وحشرهم يوم القيامة تحت رواء كتابي ديوان وحي وصلى الله على سيدنا عنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء معروف الكرخ من قرأه كفاه يرمني الدنيا والآخرة حصبي الله لديني حصبي الله لديني حسبي الله الكريم لا أهمن حسبي الله الحليم القوي لمن بغى عليه حسبي الله الشريف القوي لمن بغى عليه حسبي الله الشريف لمن كادا لسوء حسبي الله الرحيم عند سامي حسبي الله الرحيم عند الموت حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله عند الميزان حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله اللطيف عند الميزان حسبي الله القوي عند الصراط حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعاء بايزيد استاني كنت سره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين أدد معلومات الله بدوام ملك الله هصنت نفسي وأهلي ومالي وما حطرني وغاب عني بالحي الذي يموت واجأت ظهري في حفظ ذلك بالحي القيوم وأنسيت وأصبحت في جبال الله الذي لا يرام ولا يهتباح في وفي ذمته وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده واستنسكت بعربة الله المثقى ربي ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله بفضلت أن لي إلى الله يعمل قاتل الله فالله خيم حافظ وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنت عرشه ومدار كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قادجه رسول ان فلتكون مازيج عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فانت والفضل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين تقبل منا يا رب العالمين